وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم فترك على الله إنك على الحق المبين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 وَإِذَا أُلقِيَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ ذَبَّةً مِنَ الْأَرْضِ تَكَلَّمُهُمْ أَنَّمَا سَكَنُوا بِآيَاتِنَا لَا يُنْقِنُونَ وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ فَوجًا مِّن مَّنْ يكذب بآياتنا فهم يودعون حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون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 111. ونتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون